تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ <تصفيق> الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ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 تَكَادُ السَّمَاءُ يَنْشَقُّ عَنْهَا رُكَامُ النُّجُومِ وَهُمْ مُدَفِّئُونَ بِهَا قَلْبُ كُلِّ بَصِيرٍ قُلْ مَا أُلْقِيَ فِيها فَوَجٌ سَاءَ أَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُم نَذِيرٌ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 وَقَالُوا لَوْ كُنَّا كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نعكل مَا كنا فِي أَصْحَابِ கிம குஜி فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ ஸிஸ்தாய لَا يَخْشَوْنَ رَبًّا بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِير